Müslümanlara linabina zin, li Ahmedina Kın <gülüyor> Uh-huh. Ya un, in de Ya abid al harmini, Hadirat jemaah majelis maulid wa ta'lim ta riyadul jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka tabligh akbar raian malam isra wal mi'raj nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan malam ini malam yang penuh keberkahan malam yang penuh doa malam yang penuh ibadah kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam bersama malaikat Jibril untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala maka kita juga menginginkan malam ini juga kita dalam keadaan Isra İsra' yaitu perjalanan waktu malam Cuma bedanya Rasulullah sallallahu alaihi sallam Bersama Malaikat Jibril Panjangan semuanya malam ini Bersama para habaib, para ulama Berkumpul Dalam rangka Berzikir kepada Allah Bersalawat kepada kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Semoga malam ini juga menjadi isra Bagi kita semuanya Perjalanan malam Kita isi dengan ibadah kepada Allah Kira-kira Banyakan ikhlas Malam ini sampai subuh Banyakan ikhlas sampai subuh Insya Allah Walaupun jam berapapun Tidak akan Ranja, tidak akan berdiri dari matiz ini Karena kita menghadang Rahmat Allah Dan juga malam ini termasuk Malam ijabah Malam pertemuan Makhluk dengan Khalidnya, Pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini malam yang istimewa Maka di malam yang penuh barokah ini kita penuhi isi dengan berbagai doa-doa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan doa pada malam Isra wal Mi'raj ini akan menghantarkan kita semuanya untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekaleki Panjengan, tetap jangan sampai angan-angan ingin pulang. Okay? Lupakan rumah panjenengan. Okay? Lupakan keluarga panjenengan. Saat ini khususkan untuk Rasulullah sallallahu okay? alaihi wasallam mudah-mudahan ini akan menjadi kebergahan kita semuanya termasuk diterimanya segala doa-doa kita oleh Allah subhanahu ta'ala diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita oleh Allah subhanahu Wa ta'ala amin. amin Allah amin ya robbal amin Mari kita awali pembacaan Tardibul Fatihah yang akan sampaikan oleh Al Habib Abdullah bin Salim mola davildi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. İlah Hazreti Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sallam. Thuma ثم arwah abai ve ahiwani min al-ambiyah ve al-mursalin. Thuma ila arwah jami azwaji ve jami durriati <sussur> ve jami ahli bayti ve tabiin la Amin. ثم الى ارواح اجدادنا واسلافنا اينما كانوا حللت ارواحهم مشارق الارض الى مغاربها امين وبالخصوص الى المهاجر الى الله احمد ثم الى رفق المقدم محمد بن علي ثم الى الحبيب محمد بن علي مولد دويله الرحمن السقاف ثم الى روح قطب الملا وامام الاولياء الحبيب عبد الله ثم الى ابني الحبيب ابا بكر الله الادروس العدني ثم الى روح قطب الحبيب عمر بن العطاس ثم الى رشح علي الله بارس ثم الى روح ثم ila ruhi gıdb al-ifşad, gıdb al-ibad wal-ibad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Amin. ثم ila ruhi bakhri al-wajud, bin Salim. ثم ila صاحب sahibim, al-habib Ali bin Muhammed bin Hussein al-Habashi ve usulü hem ثم furuhü hem ajmâin, thumma ila ruh في الدين arba al mujtahidin ve muklidiyin fi dîn, ve al-ülâm al-amilin ve al-qurra al-fasirin, ve sadet sufîya ve al-muhakkîkin ve uliy al-kawni ajmâin. وَبِالْحَصُوصِ إِلَى رُوحِ قُدْبِ الرَّبَّانِ <coughs> Şeyh İbrahim el-Dedesuki ثم ila ruh sedna muhammad al badawi sedna ahmed al sedna ahmed al rifai thema ila ruh ahbedallah al sheikh muhammad bin sulayman al jazuli thema ila ruh al hassan ashadili wa usulihim wa furuhim ajma'in thema ila ruh al habib abu bakr bin thema ila ruh al habib muhammad bin idrus al habashi thema ila ruh al habib ثم bin ahmad al الى الحامد ثم الى روح محمد بن محمد بن حسين اليدروس واصولهم وفروعهم ثم الى روح حضره الشيخ اشعري ثم الى روحك عبد الله ثم الى محمد خليل بنجلان ثم الى روح شيخنا كي ثم الى روح شيخنا كي ثم الى الحبيب هاشم بن زينب الربا وزوجته واصولهم وفروعهم ثم الى الحبيب ثم الى الحبيب عبد الله بن حسن ثم الى الحبيب حامد بن محمد سري ثم الى الحبيب عبد القادر بن احمد ثم الى الحبيب عبد الله بن عبد القادر ثم الى الحبيب علوي بن سالم العيدروس ثم ثم الى الحبيب احمد بن سالم العيدروس ثم الى الحبيب حسن بن سالم العيدروس ثم الى الحبيب محمد بن حسين ثم الى روح الحبيب علي محمد بن معبود ثم الى روح Anis bin Hasan bin Shehab, thuma ila al-Habib, Abdurrahman bin Muhammad al-Haddad, thuma ila al-Habib, al ثُمَّ إِلَى رُوحِكَ يَدْحَلَانَ كِتُرْدَالَم ثُمَّ إِلَى رُوحِكَ سَعِيدَ كَتَابَنْ ثُمَّ إِلَى رُوحِكَ يحيى غادين ثُمَّ إِلَى رُوحِكَ ابو الرؤنا امباه ثم الى روحي كي وأسلهم وبورهم اجمعين أمين ثم الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم يا حاضرون هذه الجلسه وهذه المناسبه مثل ما نواه اجدادنا واسلافنا الصالحون ومثل ما صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومثل ما نواه المجلس ومثل ما نواه هذه المدينه من النوايا الصالحه الله يدخل نياتنا في أمين نياتهم و أعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وما في ما كوسيدهم وما مرودا في مرودهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذه المناسبة ونهدي لهم الفاتحة.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 وعلى آل سيدنا محمد كما بارقت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وزليم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جما Ve sallim o teslima. O mu salliy ve men sallu ve selim teslima. Allah'a o sali ve selim ve barak alay. في في يا ربي صلِّ على محمد يا في بدر في المكان يا شرّ يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ على يا ربي صلِّ على محمد كرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صلِّ على يا ربي صل علي, على, على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي, على محمد من اهل الورى من بتقوا واصداق ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم يا ربي صل علي, على محمد افضل من بتقون تحقق ويا ربي صل على محمد يا ربي صل على يونس يا ربي صل على محمد من بالسخا والوفاة تخلق يا ربي صل على محمد ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi ala Muhammed wa jma' minna shaml ma Ya Rabbi salli Ya Rabbi ala Muhammad Ya Rabbi salli Ya Rabbi ala Muhammed وصلح وسهل من يا يا ربي ربي صلي صلي محمد وسهل ما كنت عوقب يا ربي صلّي على محمد يا ربي صلّي عليه وسلم يا ربي صلّي على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صلّي على محمد ya, ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammed wa alihi wa man Nabi Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli Ya Rabbi ala Muhammed ومن للحبيب يعشق يا, يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توفاق يا ربي صلي على محمد يا ربي صل على يا عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم علي يا ربي على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل وسلم ve berekallik aleyhine ve لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما وينسرك الله نسرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. سال الله عليه. فأنت فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلى الله عليه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الله صلى الله عليه إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا الى الله باذن وسرار منير الله الله بشن المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا الله محمد رسول الله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 ذلك ما تنوهم في التوراة وما تنوهم في الإنجيل كزرع نخل جشبوه فزره فسغلض فسوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم كنفرة وأجرا عظيما صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي <تصفيق> يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوابه برآنه المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعذ ماشانه خلق الخلق نكمة وعطى عليها علما وبن سنطلم من فائض المنة مجرد بان في او قد الانقسم صلى الله عليه ارسل الي ام اشرف خلقي وجل بيدي ورحم صلى الله عليه علق يرندذ الاذن يد خلق هذا العبد المهبوب اشار آثار سنشر في عوالم الشهاده والريون صلى الله عليه وما اجل انى المنن الذي تكلم به المنن صلى الله عليه وما أعظم هذا الفضل الذي برز من امر الإنسان sureten kamilatan zaharan fi haykan mahmud sallallahu aleyhi ve tanzur bi wujudi akna fil ajud Bundel <misterius> ağınlımların صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قصه الواسع تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع الله عليه فلو الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد. حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتدشر أسراره في الأكوان. فما من سر نتصل بقلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبين يا لقلبين زروره در ذليم ما يعجز عن وصف لسان ويحار في تاكل معانيه الجنان الله على ان منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من اله كريم بشرتنا اياده في الذكر الحكيم بِشَارَةٌ لَّقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحيم, رَّحِيمٌ فَمَن فَازَ بِذِٰلِكَ الْبُشْرَى وَتَلَقَّاهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ Allahüma cüzzeli ve salli, içir ve salat ve teslim, Allah sizi dinle صلى وسلم عليه وعلى الله عليه و اشهد ان الله لا شريك له شهادة يربو بها اللسان الجنان من التصديق بها والادعاء صلى الله في صدور من الايمان وَتْلُوهُ عَلَى أَهْلِ الْيَقِينِ مِنْ سِرِّ ذَلِكَ لِدَعْوَنِي وَتَصْدِيقِ شَوَاهِدِهِ صلى الله عليه وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْأَمِينَ الصَّادِقَ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ والمبلغ عن الله ما امره بذلعه لحلكه من فرده ونفله صلى الله عليه عبدنا رسول الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وعد الله بِهِ من الامه بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا و منيرا صلى الله فما من مننته تجرم الله بها البشر وما أوساها من نقمة انتشر سرها في البحر والبار صلى الله عليه اللهم صلي وسلم لأجل صلوات وأجمعيها واسكى تحياتي وأوسائها صلى الله عليه على هذا الأبد الذي وفى بحق الأبودية وبرز فيها في حلقة الكمال وقام بها الرب بيده في مواد الحدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه وسلم روح المسلم عليه به. بيان بسيط في قلبه نور سر دلوقه به وحبه. اللهم بها وسلم الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا وصحوا المد بقربه. اللهم صل وسلم وبارك على وتفيعوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عتر الأقوان بنشر ذكرهم نزيه اللهم صل وسلِّي أشرف الصلاة وتسليب على سيدنا ونبينا محمد الرحم في اللهم صل وسلِّي وبارك عليه sana ve إرادة الله في العلم القديم بيد يشرى التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفادت الكثرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنات الغامرة الله عليه فانفلق بيت التصوير في العالم المطلق الكبير أن جمال المزهود بالعين هاو اللي وصف الكمال المتلك والحسن الثامي والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه فما من سلب ظم إلا وتمت عليه من الله النعمة الله عليه فهو الكامر الثام الذين تنقلوا في البروج لتشرف به موطئ نستقراره وموطئه روزه وقد قدت الأقدار الأزالية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان المستقر في الأسلاب الفاهرة والارحام شريفه الطاهره الله عليه حتى برز في العالم شهاده البشر لا كالبشر صلى الله ونورن حيار الافكار وذورو رحيم لهذه الهموم، ما في هذا الكرتاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت العسون لا تعفي بأجر مأشار أو ذلك الموصوف. تسبِّك للسامعين من حواس المؤمنين. وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه واله ابعث نرب الاكلام انسوري خير ما حفظه من سيار اسراف المخلوقين الله وما الله به في مولده من الفضل لله عام العالمين الله وبرايه في الكون منصوره على مر ايامي وسوري وس صلى الله عليه دا يتعلق على الكريمة الحضره الكريمه ولا اجت تسويك السماء اوصافها العظيمه صلى الله عليه ولا به متكلما والسامع امين ولا الله ينفح به متكلما والسامع امين ولا الله ينفح به المتكلم والسامع امين فيدهلني في شفاءت هذا النبي السافع Ruhani bir ruhidir, Zalik Allahumma, salli sallim. Ana Allahumma, salli sallim. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى اله الله عليه وقد انا للقلم ان يخنت ما حركته فيه الانامل الله عليه مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وكن بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخنوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما عدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. الله قال يا إن الله خلق قبل الأشياء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الله صلى الله عليه وسلم كنت عليه أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت منشأت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وانبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة، فتلقه سلب عبد الله فألقه إلى بطنها و ضمدوا أخشاؤها بمعونة الله محافظا على حق هذه الدرة وصونها. اللَّهُ عَلَيْهِ فحملت برعاية الله تجد له ثقل ولا تشك منه ألم ولا عللا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله. وقرب وقت برزيل عالم الشهادة لينبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم الله اللهم صلي وسليم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا Muhammed Mirafir Rhamim, Allahumma salli ve salli. المصيح العبارة معلدة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتي هذا الإمام الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإتر الفرح بملاقات يشرف البريات صلى الله عليه وبرزه من علم الخفاء إلى علم الظهور صلى الله عليه على تنكله في البتون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم صلى الله عليه ساد في العالم الكبير مائدة تشريف والتعظيم صلى الله عليه ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحوم الرحيم الله قال صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله علي علي صلى الله عليه رحينا كربعوان هذا الحبيب صلى الله عليه علنت السماوات والأرضون ومن فيحنا بالترحيب صلى الله انجار <متار> الجود إلهي على أهل وجودي تزيد صلى الله عليه ولسنه الملائكه تبشير للعالمين دع عبان الله عبد لا الله الله سبحان الله عبد لا الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله والله سبحان الله اكبر والقدره كشفت لنا هذا المشتور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور الله عليه فان حقه كما على من اتم الله عليه النعمة منها والشن وما اي حضر ان وهذه امه تني سيدنا النبي ومشاركتنا في هذا السمات الممنون صلى الله عليه فعدرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه وما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على هدور وجود هذا الممنون Allahu Akbar. Hamfada kabul kâmi min an-nouri an amud ve Yeah. shofar sallallahu aleyhi ve sellem Bu, Allah'ın اتقل <سؤالي> الأعراب إلى <ههههه> <ههه> الرقم <تكّلَّا> الثاني وقال <تكّل> يا كريم صلى الله على سيدنا محمد صلى, صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم فانتقل الأعرابي İlalı Hacırı O, وقال له أتهزوا بي يا أخا العرام والله لولا صباحت وجهك وضماء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد فقال له صلوا عليه صلوا عليه خلت مكة ولم ألقى قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فانكب أعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا, يا حبيب الله فنزل جبريل الأمير على النابي وقال له يا حبيب الله الله يكرئك السلام ويقول لك كل هذا الأعراب أي إن قال كريم أننا لا نحاسبه فقال الأعراب والله يا نور العيد يا جد الحسن لو حسبني ربي لو حسبن قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخا العراب قال لإل حاسبني على دلبي حاسبته على مغفرتي وإل حاسبني على تخصيري حاسبته على جهوده وكرمه الله الله وبارك عليه على آله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفعين أن لو شرفا على مجد وسماء وكان وقد مولد سيد القونين من الشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الإثنين وماضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مكحولا مقطوع سرة تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع برزينة هذا العالم ظاهرة من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم سفاء رضي الله عنهما قالت. لما ولدت آمنت الرضوض عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وق على يده فاستهل فسمع قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت شفف فاضل ما بين المشرق والمغرب حتى نرد إلى بعد قصور الروم قالت ثم ألبسته أتجعده فلم أنشب غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل حديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجبني السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي عن عظيم شرف عند مولاه وأن عين يدي في كل حين ترعاه وأنه الهادي للصراط المستقيم Allahumma, Allah salli Allahumma, Allahumma salli wa sallim Ashram wa sallat wa tazlim Ala seyyidina wa nabina Muhammadin rahim Allahumma salli wa ثم inno sallallahu الله wasallam min من بعد elgüdret elbidukuri fantaşarat fi في tesabık dila rdaa ihi elmurdea ve ve ve وتوافرا رغبة الأهل الوجود في الخضانة هذه الداد فندا الهكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابك القديمة بأن أولا بتربية هذا الهبيب وعلى خضانته سيدة الخليمة وكنا لا تغضته ويونها وبرز في سانها من أسرار قدرات ربانيات المجنونها نزلت قلبها من الفراهي والشرور ماذا على أن خدها من الكرامات إن الله يخذ المنفور فخنت عليه الغنوة أمها على البنين ورعيبا في رضاه الطمعدة في, في نيل بركة التي سملت العالمين فطلت من أمه كريمة أن تدولى رضاه وغضانه وتربيته بأين الرحيم فعجاب لها بتلبيات لدائها لما رعت من شدكها في حسن التربية وعفور ووفو دوائها فتاردخلت به للمنازلها مشرورة وهي برعاية الله معفوفة وبعين إناية منظورة فساهدت في دريكها من عزم خريب المعجزات ما لها ألا أنه الأشرف المعلوقات فقد عتدت وسارفها وعتانها ضعيفة ورجاء أذوهما لدواب القالفات يسبقان وقد أنظرت السارف والسياه من من الألبان بما خيره كولا والعدخان و بقيا في خضاناتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاتي وعجائب بموجزات ما تقرى بالعين وتنشر أسراره في القونين حتى وجاهو ملاك تتسسيس والإكرام بِشَرَفِ الَّذِي عَمَّ الْبَرَكَتُهُ الْأَنَامَ وَهُوَ يَرْخَى الْعَنَا فَعَرَفَ عَلَى أَرْضِ الْإِجْجَاجَةِ تَشْرِيفٌ وَسَكُّ بَنَهُ صَغًا لَطِيفٌ ثُمَّ أَرْجُو مِنْ قَلْبِهِ مَا فِيهِ مِنْ أَجْرَارِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَاتِ مَا وَمَا أَغْرَجْ عَلَاكُ مِنْ قَلْبِهِ عَذًا وَلَكِنَّهُ زَادُهُ دُهْرًا عَلَىٰ دُهْرِهِ فَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فِي كُوَةِ والسباد يَتَصَفَحُ مِنْ سُدُورِ الْكُدْرَاتِ الْإِلَىٰ خِيَةِ بَاخِرَ الْعَيَادِ فَبَلَغَ إِلَىٰ مُرْدِعَاتِهِ خاف فان ما غسل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تهشان ولم تدري أنه ملاغد ملاقد بملاقدة تامة من مولاه فردده إلى أمه وخيا خير الشحية بفراقه ولكن لما من كما معها من خرن القلب عليه وإسفاقه وهو بحمد الله في حزن ماني ومقام الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محبا الرحيم اللهم صل وسلم وبارك, وصلي وبارك عليه وعليه وصلي وسلم وبارك عليه وعليه فنشاء صلى الله عليه وسلم أكما على أكمل الأوصاف يحفظ من الله جميع رعايته وغامل الألطاف. فكان الشيب في اليوم الشباب الصبي في الشهر ويضروا عليهم في السباب من شرف, من شرف الكمال مشهدوا له بأنه سيد ولدي آدم ولا فخر ولم يسلوا انجم سعود طالع والكائنات لعدي حافظة ولأمرهم طائعا فما نفف على مريض إلا شفاه الله صلى الله عليه ولا توجه في غيث إلى وزلو ما ونا حتى بلكم من الحممر عن شد و من ططلو من سن الشاب بمكونتي مدة ص الله فجدد الحقرة إ الله هي بماشرفض بوحده فنزل عن رح الأمين بالبشررى مرب العالمين الله فد عليه سطت حكيم شهده وإ كانت لنقرقرآنا من لا تحكيم منعايم صلى الله ف كانان ألا من, من, من, من جوام قوله تعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله فما أعظم من بشارة سدية الحسان من حضرة امتنى هذا الإنسان وإن تدها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه هو الإنسان المقصود بهذا تعليم من حضرة الرحمن الرحيم الله صلي وسليم أشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد, محمد العروف الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم، وبارِك، ثم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. ثم إن بعد ما نزل عليه الوحي البليغ تحمل عباد دعوة والتبليغ فدع الخلق إلى الله على بصيره فجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة صلى الله عليه ويجاب السبق بجل قضية والأقدار وشرف إليها المهاجرون والأنصار صلى الله عليه فقد أكمل الله بمدي هذا الحبيب وأصحاب هذا الدين وأقبد بشدة دباسهم قلوب الكافرين والملحدين صلى على يد من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تغفير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخباث بالمقيبات وحن الجبع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الطنبل والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وقرائب المعجزات التي أيد الله بها في وخصصه بها من بين برية وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوتي ورسالتي من أقوى العلامات ومعذورها منذ واندشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صلِّ وسلم، أشرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم, وسلم وبارك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك علي وعلي آله ومن الشر في الذي خذَلَ صلَّى بِه أشرف الرسول مِع راجه إلى حضرة الله البر الوصول الله وظهور آيةٍ لا في ذلك المعراج ودشرف السماوات من فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبرين إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجها إلا وبادره ألواب بالترحيب والتكريم والتأهين وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله والشريف منزلته لديه حتى جوج السبع اعتباق وصيل حضرة إطلاق نزلت من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية صلى الله عليه واجده بالدحيات وكرمته بدزيل العطيات وأولده جميع الهبات ونادته في التسليمات بعد أن نثى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيالها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات الذات وتتلقى عواتف الرحمات بغلف الفيضات بأيد الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حسر دونها ما وراءهن وراءهم عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم بذنها حقا من سرها ما عقال وتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وما هي من حد خصصت بأحضرة الامتنان هذا الإنسان وولده من عوادفات رحيمة ما يعجز عن حمل الثقالان وذلك مواهب لا يجز القلم على شرح حقائكها ولا تستطيع العنسون عند عرب عن خفي دقائقها خصصا بالحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مسطورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين صلى الله عليه فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجه من عطايا الحضرة الأحدية ve buluguha ila haza al-maqam al-ahdim. Allahumma okay. salli <waslimitous> صلّي, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيثنا شرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب صلّي عليه وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب صلّي الله عليه تحركت إمة المتكلم لنشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه صلى ليعرف السامع ما كرمه الله به من الوسط الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه علم شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سفج معه من أصاف الحبيب على الرتبة العالية وليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاكه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمره واسع الجبين حزنه شعره بين الجمة والوفرة الله وله الاعددال كامن في معفاصله وأطرافه والاستقامة الكامنة في محاسن وأوصافه لم يتبشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه أدخله الله على أجمل الصور فيها جميل المحاسن مع صورة وعليها مقصورا إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفايس الدوران ولقد أوت من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مساكع البلاقي من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، صلى الله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم وبقار وعزمة وحياء معجز القول والفعل كريم خلقي والخلق مقسط معطاء وإذا مشى أنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فوالكنز المطلسم الذي لاتي على فتباب أصاف مفتاح والبدر تيم الذي يخوض الألباب إذا دخيلته أو سناه لا صلى الله عليه. حبيب. الله عليه. حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعلب القول عن وصف يعجز الواسفين؟ أو يدرك الفم معنى ذات جلت أي يكون لها في والصيام مشارك أو قليل كمند محازنو فلو أهد السنا للبدر عند تمامه لم يختفي وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صلي وسليم يشرب صلواتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله الله وصحبه وسلم وبارك عليه عليا اللهم <سؤال> صل <سؤال> وسلم وبارك عليه وعليه صلى الله عليه لقد شفا صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق Bimadatik o an kitabeti butunul auras. Allahu aleha. Kanasallahu alewasallam. Asallasihulukan wa halka. Wa wallahum illa makari mi ahlaki sabga. Wa بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. اللهم اغفر له الهلق السهل ولا و على ما ان الجزل إذا جاء المسكين أجابه إجابا مأجلا. اللهم اغفر له. وهو الله بسبك الرحيم لليتيم وارملة. وَلَهُمْ مَغَاسِهِ الَّذِي أَهْلَكَهَ الْعِبادَ الْقَوِيَّ سُبْحَانَ الَّذِي تَرْضَى ذِمَّ الْخَافِرَ ومن نذر به تاتى تد تركو والمناذر وبارفي الذكره تطيبت مجالس الله عليه وهو صلى الله عليه <سؤال grillik> Walmun varidu fi halgihi, wahulugihi bi aslafi ususiyah. Vana min hulukil fil bariyatim Mahmud. Illa wahwa mutalakon anzain أهو سوف يزن قط مجدها أحدث على النجب السهام إلي وقد مسلك لم في تطويل مآفه الأم من وقعهم مولد وهي كياتمكم الله به ادل عبد من تكريم وتقديم والخلق العظيم اللهم وعلى سن في هذا المقام السلام على السيد الانام السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبجالك ينس الخطم كما يزر تقديم ب علىه أفضل صلاة وتسليم اللهم صلي وسلم إشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد للرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه Yalla biha Yalla biha Yalla Allahüma selam ve sallam Ala səydinə Muhammedin fi kulli vaktin onehini. Allahüma ali ولما نظم الفكر من دراري العصاف المحمديه عقودا آمين. توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل زعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وَيَكْتُبَ عَمَلِي فِي الْأَعْمَالِ الْمَقْبُولَةِ وَتَوَجُّهِي فِي التَّوَجُّهَاتِ الْخَالِصَةِ وَالسِّلَاتِ الْمَوْصُولَةِ آمين اللَّهُمَّ يَا مَنْ إِلَيْهِ تَتَوَجَّهُ الْآمَالُ فَادْهُدُ ظَافِرًا وَعَلَى بَابِ عِزَّتِهِ تُحَدُّ الرِّحَالُ فَتَهَشَّمُ الْفُيُوضَاتُ الْهَامِرَةُ نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع وحفيظ سرك آمين. وحامل راية دعوتك الشاملة الأف الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موت من موات القرب ومظهر قاسم همدادك في عبادك وساقيق سرشادك لأهلي ودادك آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المهبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكترابه من أهبابه اللهم إنا نقدم إليك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 وهاسني وجايدك وانت بلغنا من شرف القرب اليك والى هذا الحبيب غايه امالنا وتدغبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا واعمالنا في حضره هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائق اتبائه من السالكين ولهقك وهقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك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 ve an tej alana mmm nazarı adal habib ve wa zara wa lahu wa zahara wa umma bi barakati ve şerif vijatıhi في جميل الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معناً وصورة وكشف اللهم قربة المجروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المؤتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصعبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه الله nasıllıkta, أن de bize nasıllıkta, sen de bize nasıllıkta, sen de bize nasıllıkta, في de الأحوال nasıllıkta, sen de bize nasıllıkta, sen de bize nasıllıkta, sen de bize nasıllıkta, sen de bize Minan ni'mati dawamaha wa minal afiyati husulaha wa minal akhlaki shumulaha wa minal dunya khayraha wa minal akhirati na'imaha wa minal umri asadah wa minal arzaki Allahümme inna nas'aluka ziyadatan fi الدين din في العمر fi في الجسم wa في fi al قبل wa sahatan fi al-rizik, ورحمة بعد qabla al عند الحساب shahadatan من al-mawd, wa maghfiratan النظر rahmatan ba'da الكريم mawd wa afwan inda al-hisab, wa amana min al bil-jannah, ila ya ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر أن سيئاتنا وتوفرنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا أو محروما ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام وعاتنا ما قد سألنا من أطاياك الجسامي واكرم الأرواح منا بلك خير الأنام وابلغ المختار من صلاه وسلامي رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمي وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بالقبول فقلت ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ربي ا俯ني وارحمني واتوب علي يا ربي ا俯ني وارحمني واتوب علي يا ربي ا俯ني وارحمني واتوب علي يا ربي ا俯ني وارحمني واتوب علي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 국민 اغنم علي يا ربي اغفر لي وارحمني اغنم ربي اغفر لي وارحمني علي ربي اغفر لي وارحمني اغنم ربي اغفر لي وارحمني علي ربي ربي علي ربي ربي رب ذل لي ارحمني يا علي رب ذل لي ارحمني يا علي رب ذل لي ارحمني رب ذل لي ارحمني يا رب علي رب رب رب اغنم يدوم علي ربي وظل لي وارحمني يدوم علي يا ربي وظل لي وارحمني يدوم علي ربي وظل لي وارحمني يدوم ربي ربي Adım yedum rabbi zilli ve erhamni rabbi zilli ve erhamni rabbi zilli ve erhamni rabbi zilli ve erhamni rabbi zilli ve erhamni rabbi zilli rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi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 اللهم يا رحمني ودوم عليا ربي وبلي يا رحمني ودوم عليا ربي وبلي يا رحمني يا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلى فرجه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلته الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سادة رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قولوا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اما بعد para yani habaib ibnu Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah Dan juga Ustaz Al-Habib Ali Haddad bin Idrus Al-Habshi insyaAllah Akan memberikan mu'illah hasanah Kepada kita semuanya Dan juga Kepada Para Habaib yang lainnya Dan tidak bisa kami sebut satu persatu Tidak mengurangi uzin kami kepada beliau-beliau semuanya dan pada para alim para ulama, para masyayikh, para sepuh binisepuh dan juga pada jabat pemerintah sipil DNI Polri yang saat ini telah memberikan kelancaran di dalam kegiatan İsroh ve ini, hadirin hadirat Jemaah Maulid Jannah para pemirsa para pendengar, dimanapun berada, baik melalui siaran langsung, lewat streaming, maupun siaran ulang, lewat batu TV. Mudah mudahan. Kesemuanya Mendapatkan kiriman berkah Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berkah Syafaat Dari kanting Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan Berkah karamah Dari badal Habib Ali bin Muhammad bin Wajil Habshi radhiyallahu anhu amin Allahumma amin ya rabbal alamin Alhamdulillah wa Wasyukurillah Saat ini malam ini adalah malam yang istimewa bagi kita semuanya Sehingga telah kami bacakan maulid tadi simtudurur Dengan sempurna seluruhnya dibaca Mudah-mudahan Malam yang istimewa ini jangan sampai kita sia-siakan. Saya yakin insya Allah saat ini malam ini saatul Ijabah Allah akan menerima segala doa-doa dan panjatan kita semuanya. Tolong kepada seluruh para jamaah untuk bisa tenang sampai acara ini selesai kalau menginginkan kita doa kita diterima oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sampai nisful lail, pertengahan malam. Karena pertengahan malam adalah detik-detik di dalam perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jangan sampai kita sia-siakan malam ini, penuhi dengan memperbanyak kita berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak istimewa, bagaimana tidak mulia malam ini. Sehingga dikatakan sebagian ulama' Malam Isra Mi'raj adalah melebihi daripada kemuliaannya malam-malam yang lainnya. Bahkan malam Nisfu Sya'ban, bahkan malam Lailatul Qadar pun bisa dikalahkan dengan malam Isra wal Mi'raj. Bagian ulama mengatakan, karena apa? Karena malam Isra Mi'raj adalah pertemuan perjumpaan makhluk dengan kholiknya kekasih dengan yang dikasihi yaitu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahu rabbul alamin ini adalah tidak ada kemuliaan Yang istimewa kecuali perjumpaan Rasulullah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka para ulamak mengatakan Melebihi daripada malam-malam yang lainnya Termasuk malam Lailatul Qadar Karena disitu Rasulullah mendapatkan kemuliaan ketinggian Yang belum pernah diberikan kepada Para Nabi dan para Rasul sebelumnya Hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Bersyukurlah kalian semuanya Sebagai umat kajian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadi ummatun marhumah Inilah umat Yang Selalu mendapatkan Rahmat Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana pengorbanan Rasulullah karena Allah menggembirakan beliau Allah memberikan kesenangan kepada beliau Allah menghibur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah dalam keadaan susah sehingga dikatakan Sanah, tahun, tahun kesedihan Tahun kesusahan Memang Lantunan Kosidah yang kita baca tadi Yang Rasulullah Penuh Duka dan kenapa? Suka Dan duka, justru Banyak dukanya daripada sukanya Itu Rasulullah Banyak sengsaranya Daripada enaknya Banyak susahnya Daripada senangnya Itu Rasulullah Coba panjenengan Lihat sejak Rasulullah dilahirkan Sudah menjadi yatim Pimpinan dunia akhirat Pimpinan yang akan Menjadi pimpinan Ambiya wal Mursalin Imamul Ambiya wal Mursalin Dilahirkan dalam keadaan yatim Ini Rasulullah Bagaimana merasakan senang Belum pernah bertemu sang ayahnya Belum pernah dikendong sang ayahnya Belum pernah mendapatkan ciuman dari sang ayahnya Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beberapa tahun, belum sampai balik, Rasulullah ditinggal lagi oleh ibunya. Belum sempat mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Telah wafat ibunya. Itu Rasulullah. Akhirnya menjadi yatim piatu Rasulullah menjadi yatim piatu sehingga tidak ada sanak famili akhirnya maka Abu Thaliblah yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sampai Rasulullah Mengembala kambing, coba. Ini pimpinan para Nabi para Rasul, pimpinan dunia akhirat. Lihat kehidupan Rasulullah, mengembala kambing. Setelah Rasulullah terus berjalan waktu demi waktu, tahun demi tahun. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh satu-satunya wanita yang mulia dan suci yaitu Khadijah, seidunya Khadijah. Setelah memperjuangkan Rasulullah dengan segala-gala pengorbanan. Jiwa, raga, harta, benden seluruhnya. Setelah itu ditinggal lagi. Wafat Khadijah. Tambah susah lagi Rasulullah SAW. Sudah tidak ada pendamping perjuangan. Padahal itu yang mendorong Rasulullah. Di dalam dakwahnya, Yang mendamping Rasulullah dalam dakwahnya. Tidak lama kemudian ditinggal lagi Abu Talib. Paman Tambah Rasulullah tambah sedih Tambah susah Ketika itu Laki-laki Rasulullah dakwah Ke ta'if Malahkan tambah tidak diterima Oleh Rakyat ta'if justru tambah Dilempari batu Rasulullah Mengejek mencela Rasulullah bagaimana tidak susah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan adanya Isra wal Mi'raj ini adalah Allah ingin menghibur Rasulullah untuk bisa dipertemukan Bukan Rasulullah meminta Untuk bisa ketemu Allah Tapi Allah Maha Pencipta Ingin bertemu Kekasihnya Yaitu Rasulullah SAW InsyaAllah nanti Akan lebih Dijelaskan oleh Al-Habib Ali Haddad Di dalam perjalanan Isra' wal-mi'raj Mudah-mudahan malam ini insyaallah malam yang khusus. Sekali lagi malam yang penuh ijabah. Malam yang penuh Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan kita di malam yang penuh barokah ini. Maka dari itu tenangkan Masih sabar için menunggu Sampai selesai Alhamdulillah izniyle, khairan Semoga Kesabaran izniyle, Akan menjadi obat Menjadikan kesembuhan Daripada segala penyakit Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dilupakan Karena ini ada peristiwa yang agung Tidak bisa dihilangkan sampai hari kiamat pun Tetap peristiwa ini akan terus jaya Nah dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini Allah ingin menunjukkan kebesarannya Allah ingin mengangkat ketinggian derajat Yang setinggi-tingginya kepada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Wasallam. Allah akan memperlihatkan Segala kekuasaannya ini khusus kepada baginda kenji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sekilas daripada perjalanan Isra wal Mi'raj banyak daripada lambang-lambang atau pertanda-tanda daripada kebesaran Allah selama perjalanan Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa bertemu gambaran macam-macam umatnya kan dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu masih belum terwujud, tapi sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya orang yang menanam, eh, langsung tumbuh, langsung bisa menghasilkan buah. Begitu dipetik buahnya, tumbuh lagi, tidak ada henti-hentinya. Tadi panen terus, di depan habis, di belakang tumbuh, di depan habis, di belakang tumbuh, terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Ditanya oleh Rasulullah kepada Malaikat Jibril, itu lambang apa Malaikat Jibril? Dijawab, yaitu lambang umat panjenengan yang ahli beramal soleh termasuk ahli sodaqah. Maka Allah akan melipat ganda sehingga tidak ada putus-putusnya ya. sodakoh yang dikeluarkan. Ya. Maka itu adalah salah satu sebagian kecil daripada pertanda di dalam perjalanan Isra wal miroh. Terus ketemu lagi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lambang yaitu ada orang yang kepalanya punya kepala kepalanya dipukul-pukuli sendiri sampai hancur setelah hancur terus dipukul-pukuli dipukuli sendiri dibandem macam-macam kepalanya ini dikepruk sendiri kepalanya itu lambang apa malaikat Jibril yaitu lambang nantinya umat panjenengan yang suka mengakhiri salat mengakhiri salat sampai waktu sampai habis belum sempat melakukan salat apalagi yang meninggalkan salat ini yang mengakhiri saja ya. tersiksa-siksa sendiri disiksa-siksa sendiri dihancurkan kepalanya sendiri Ini yang mengakhirkan sholat Apalagi yang meninggalkan sholat Ya mudah-mudahan Jamaah sholawat ini termasuk Orang yang ahli sholat Min ahli sholat Min ahli sholat Yang selalu bisa menjaga sholatnya Terus ada lagi lambang Disitu orang memakan bangkai Daging-daging bangkai dimakan, padahal ada daging yang bagus-bagus tidak tidak dimakan, justru ditinggalkan. Justru bangkai-bangkai itu yang dimakan. Kaget Rasulullah. Itu lambang apa? Malaikat Jibril, yaitu nantinya umat panjenengan Kanjeng Nabi orang yang suka berzina. Sudah tahu Itu zina itu. Dosa yang besar padahal dia punya yang halal. Ya. Punya yang halal itu yakni sudah punya istri-istri itu yang halal. Terus masih menengok ke tetangganya, ke lainnya sehingga dia seakan-akan memakan bangkai sudah ada ini daging yang bagus susung yang dimakan Bang bangkai itu lambang namun mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu ta'ala daripada perbuatan zina ya. karena Masya Allah orang yang berbuat zina itu bakal langgeng dirongkom boten sakit medal boten sakit mentas naud na maka takutilah takutilah daripada perbuatan si macam-macam itu banyak lambang-lambang itu masya Allah tak diterangkan bisa sampai subuh nih tingkat ya terus ada lagi lambang ada orang garu inget dikerokut namah dicakari awal dicakari sampai detail kape kaget Rasulullah ada orang badannya sendiri digarui, digarui, dicakari, sampai di tilkabel. Ditanyai, itu lambang apa? Wahi Malaika itu lambang umat panjenengan nantinya. Yaitu orang yang senang makan riba. Jadi, rizki yang didapati bukan rizki yang halal, tapi rizki yang, ha, yang haram. Rizki yang haram yang didapati. Ya mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang halal Rizki yang luas Rizki yang barokah Sehingga apa yang kita dapat semuanya halal dan barokah Amin Allahumma amin Terus ada lagi orang, kelihatan orang Memikul Sudah dirinya ndak kuat ya, Masih ditambahi lagi barang Sehingga tidak bisa berjalan masih ditambahi lagi Sehingga tidak bisa berdiri, dan tidak bisa berdiri, ndak mampu berdiri masih ditambahi beban lagi. Ingin ditambahi tambah lagi. Sehingga tidak mampu untuk berdiri. Akhirnya ditanya apa itu Malikat Jibril itu lambang umat Panjengan. Sudah diberi amanah. Ini amanah belum selesai, masih nerima lagi amanah lagi. Ini belum selesai, masih menerima amanah lagi. Yaitu akhirnya, seakan-akan dia sudah tidak bisa berdiri, masih ditampai terus beban-beban. Maka, kita harus selalu bisa menjaga amanah. Amanah termasuk kepercayaan. Kalau sudah bisa dipercaya oleh orang lain, ya kita jaga terus kepercayaan. Jangan sampai leset daripada amanah-amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya bagi pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Tunggu nanti siksanya di hari kiamat. Pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Kita saat ini, malam ini, malam yang istimewa, malam yang ijabah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah khususnya nanti ketika pilihan presiden ya, kita berdoa mohon kepada Allah di malam yang penuh barokah ini semoga Indonesia ini dipimpin orang yang taqwa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala orang yang beriman kepada Allah orang yang senantiasa menjaga ama, amanah kita mohon kepada Allah ya kalau orang takwa kepada Allah insyaallah. Allah. mudah-mudahan ini saatnya kita untuk bisa milih pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang tidak takwa, yang takwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Karena kalau kita salah mimpin, jangan menyalahkan nantinya ya, pemimpinnya yang disalahkan siapa? yang sing sing dunjing sing milih ku sing yang disalahkan yang milih jangan nyalah pemimpinnya kalau sudah pemimpin-pemimpin ini sudah tidak amanah apalagi pemimpin-pemimpin yang zalim masyaallah naudzubillah min tunggu saja kehancuran naudzubillah na min ya mudah-mudahan İni sekilas, yang paling akhir, di dalam mi arad, nah, masih puanjang Di dalam mi ketika kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu malek Nabi Ibrahim di langit ketujuh, Kanjeng Nabi diwanti-wanti, semerap diwanti-wanti, napa? Di pesen sais tu, di pesen. Apa pesannya Nabi Ibrahim kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam supaya umatnya memperbanyak menanam kebun di dalam surga. Supaya banyak-banyak menanam pohon di dalam surga. Akhirnya tanya Kanjeng Nabi tumateng Nabi Ibrahim, "Apa?" Pohon-pohon yang Di dalam surga itu Kata Nabi Ibrahim, Perbanyaklah umat panjangan Kanji Nabi membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Yaitulah pohon-pohon Nanti yang tumbuh di surga. Pohon yaitu Subhanallah nanti dinamakan Al-Baqiyatul Solihan Jadi perbanyak panjangan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seandainya ya, amal kebaik kebaikan sebesar dunia seisinya ini ditimbang dengan satu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, maka akan berat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar jadi bisa mengalahkan ya daripada seluruh kebaikan-kebaikan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terbanyak. Ini termasuk salah satu tanaman pohon di sur di surga. Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid ta'lim yang diridukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dengarkan mauidhoh hasanah Karena ini tidak ada sambutan Tuan rumahnya adalah Riyadurjana Tadi Boten-boten tuan rumah ini Tadi Tuan rumah dipanjengan semuanya menjadi tuan rumahnya Dan terus Panjangan hadir, Di tempat ini adalah Untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih di tempat ini di sepanjang jalan Ijen? Karena